قل أُوحِي إلَيَّ أنَّهُ استَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَ بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا